بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى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 وَلَا يُحِيرُ فُؤَادَكَ بِمَا لَا يَعْلَمُ İzlediğiniz için